وَلا قد أأَرسَ النامُ سَ بآياتنَا أَن أخرجِ قَوْمَكَ منِنَ غضُلُمات إِلَلاّ لذَكِرهُ بأَامَِّ إِ فيِي ذَِكَ ل آيات لِكلُِّ صَبّار شكور.